إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكنامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذن كَمَا مَنَّ مِن شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن نَّصِيرٍ لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ لَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا أَظُنُّ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 وَإِذَا أُنْمِيَ عَلَى الْإِنْسَانِ إعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنْ عَرِيضَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن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 أولم يكفد بِرَبِّكَ أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا له بكل شيء محيط